قال القائد اسماعيل هذا النهج ولا in لو خضعت كل الدنيا febi نعترف باسرائيل hela, hela, هلا هلا هلا أم العز أيادي لن ننسى السبع وعشرين الفا من كيلو الامتار تلك هي الأرض فلسطين لسطين العز أيادي لن لننسى السبع وعشرين الفن من كيل الامتاريد تلك هي الارض فلسطين ولها مثل هذا قرار ولها مثل هذا قرار لن نعترف باسرائيل لن نعترف باسرائيل هلا هلا هلا يا بهيلا هلا هلا هلا هيلا هلو هلو يا بهيله هلا هيل هلا يا فوا والناصره الحره وجليل العزه والثار غزة والضفة والصخرة حيفا وربوع الأغوار يافا والناصرة الحرى وجليل العزة والثار غزة والضفة والصخرة حيفا وربوع الأغوار كل بلادي هتفت جهرة Klubiladi, het هدفت جهره لن نعترف باسرائيل me weten dat je me wil zien. Laat me Hela Hela لا صلح على حبة تربin هي وقف لحمى الإسلام هذه بنادقنا في درب تجتث فلول الظلام لا صلح على حبة ترب هي وقف لحمى الإسلام هذه بنادقنا في درب تجتث فلول الظلام قد اعلنها في حرب لن ذاكرة الأحرار نسرعها بدم الأجيال أما ذاكرة الدولار فزوال يتلوه زوال هذه ذاكرة الأحرار نسرعها بدم الأجيال اما ذاكره الدولار فزوال يتلوه زوال ذاكره الحق البتار الحق لن نعترف بإسرائيل لن نعترف باسرائيل قال القائد اسماعيل هذا النهج ولا تبديل لو خضعت كل الدنيا لن نعترف بإسرائيل قال القائد إسماعيل هذا النهج ولا تبديل لو خضعت كل الدنيا لن نعترف بإسرائيل لن نعترف بإسرائيل شبكة أناشيري للفن الإسلامي